بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرأ فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقط والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف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 فأوجس منهم خِيفَةً قالوا لا تَخَفْ وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 فَأَلْقَيْنَا فِي جَنَّاتِهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمَ وَفِي عَادٍ إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكُوا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَهُ كَرَمِيمَ وَفِي ثَمُودَ إذ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ بَعَثُوا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ